اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرار يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يا من بيده مقاليد السماوات والأرض وهو بكل شيء عليم يا من لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير يا من نصرت أولياءك وكبت وأهلكت أعداءك يا من نصرت عبدك وأعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك يا من نصرت عبادك الموحدين في مواطن كثيرة نسألك يا الله أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم نصر الإسلام والمسلمين. ودمر الشرك والمشركين وأهلك أعداء أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين.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 أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في الشام وأصلح أحوالهم في فلسطين وأصلح أحوالهم في مصر يا حج يا قيوم يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والم بين قلوبهم ووحد صفوفهم واصلح ذات بينهم وارفع عنهم النزاع والشقاق والبغي والعدوان يا رب العالمين اللهم أطعم جائعهم واكسو عاريهم واجبر كسرهم وارحم ضعفهم واشف مريضهم وعاف مبتلاهم وفك اسيرهم وارحم ميتهم وقضي عنهم ديونهم يا رب العالمين ونجهم من الهم والغم والكرب يا أرحم الراحمين اللهم أصلح معانشهم و... اللهم أصلح معانشهم ووسع أرزاقهم اللهم أصلح معيشهم ووسع رزقهم وأرخص أسعارهم اللهم أرخص أسعارهم فإنك أنت الله المسعر إنك أنت الله المسعير الغني الخالق القابض الباسط المعطي والمعطي والمانع المعز والمذل المحي والمميت وأنت على كل شيء قدير وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح جميع أولاة أمور المسلمين ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين لكل ما تحبه وترضاه اللهم ووفقه لكل خير يا رب العالمين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 المسلمين خير الجزاء واجعلهم مفاتيح للخير مغالق للشر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن له حق علينا من أمرائنا وعلمائنا ومشايخنا وقراباتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم متع والدينا بالصحة والعافية وطول العمر وسعة الأرزاق اللهم متع والدينا بالصحة والعافية وقول العمر في طاعتك وسعة الأرزاق اللهم من كان منهم ميتا فارفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روبة من رياض الجنان وتقبله في المهديين وارفع ترجته في الصالحين برحمة يا أرحم الراحمين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 اللهم يا حي يا قيوم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا يا أكرم من سويل يا أجود من أعطى يا أرأف من ملك يا أرصر من ابتغي يا رب العالمين نسألك يا الله يا عظيم يا حليم يا كريم نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اكحنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن عم سواك وأغننا بفضلك عمن عم أغنيته عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين